وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ, من قَصَفْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِفْ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع وَلِكَبْلَهُ عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي حُضُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُلْقِي لَكُمْ آيَاتٍ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ فَلَن يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلن يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الضعي التي قد خلت في عباده وَقَاسِرُهُنَّ لِكَ الْكَافِرُونَ